من القلب وقول ان اللسان وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ودليل على دخول هذه الاشياء الى في الايمان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هوير في اطياف عن الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ووقعه الاخره وقوله في حديث ابي هوير اطياف عن الايمان بسبعين شعبا فاعلاها قول لا اله الا الله انما ما تطل الاله العقائد وحياه شعبه من الايمان اعتقاد القلب وقول لا اله الا الله قول اللسان وممارسه عمل عمل القلب ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص وقد دل على ذلك قوله تعالى ليستاد ايمانا مع قوله صلى الله عليه وسلم في اهدساء الحديث أبي سعيد مرضي الله عنه ما رأيت من نقصة عبد الحديث أذهب للبي وزي الحاسم ووضع بخار ففي الآية إثبات سيادة الإيمان وفي الحديث إثبات نقص الدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد وما زلنا معك المختصر في الاعتقاد أو في العقيدة للشيخ الدكتور خالد الشيك حفظ الله تبارك وتعالى قال فصل الثالث الإيمان وأركانه تعريف ذكر تعريف الإيمان لغة واصطلاحا وقال أن الإيمان لغة هو التصديق مع الاقرار والإدعان والتسليم هذا من حيث اللغة ليس فقط يعني تاتي الإيمان لغة تصديق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني ما أنت بمصدق لنا وتاتي الإيمان مع الاقرار فتقول ما لما تقول آمنت بك آمنت بك، لا تقول أن صدقت بك وإنما تقول صدقتك آمنتك فالقصد أن الإيمان الأصل أنه التصديق مع الإقرار ليس فقط التصديق وأما في الشرع قال اعتقاد القلب قول اللسان والعمل بالجوارح والأركان هذا هو الإيمان قال يزيد بالطعو وينقص بالمعصية إذا تعريف الإيمان عند أهل السنة هو ما نطق به اللسان وعملته الجوارح وقرة في القلب يزيد بالطاع وينقص بالمعصية إذن خمس خمسة مسائل خمس مسائل المساله الأولى قول اللسان الثانية عمل الجوارح الثالثه اعتقاد القلب الرابعة يزيد في الطاع الخامس ينقص بالمعصية هذا هو الإيمان عند أهل سنته والجماعة قال الدليل حديث ابي هريره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وحديث عمر ايضا في الصحيحين انه لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لما قاله ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره قال صدقت فهذه اركان الايمان سته اركان الايمان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله فهذه أركان الإيمان الستة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في حديث أبي هريرة أيضا الإيمان بضعون ستونة شعبة وفي رواية بضعون سبعونة شعبة وفي رواية الراوي والأقرب الذي رجعه الحافظ بن حجر أنها بضعون ستون بضعون ستونة شعبة اعلاها لا إله إلا الله وأدناها اماطه الاذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان يقول أهل العلمي فذكر أنواعا الايمان الثلاثة قال أعلاها لا إله إلا الله هذا قول اللسان أدناها إماطة الأذى هذا عمل الجوارح والحياء من الإيمان وهذا بنعمال القلب فذكر مثالاً لكل نوع صلى الله عليه وسلم اللي هي أركان الإيمان قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب فذكر قول لا إله إلا الله بنعمال اللسان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 مرة تشوف انك حريص على الصلاة ودك تصلي ودك تقرأ قرآن تحب ان تتصدق تحب ان تفعل الخير هذا دليل ماذا زيادة الايمان ومره ترى نفسك متكاسلا عن قيام الليل او متكاسلا عن الصيام دليل ضعف الايمان فالايمان فعلا يرتفع وينزل ولذا قال الصحابي الجليل حنظلة ذكرنا لكم ان حنظلة حمضل الغسيل ابن الغسيل أبي عامر هو صحابي جاي وأبوه رأس المنافقين يسمى أبو عامر الفاسق أبوه هذا حمضل رضي الله عنه جاء ابي بكر فقال نافق حمضله قالوا ماذا قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة فيزيل إيماننا طيب حتى يعني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 نعم الإسلام والإيمان عندما احيانا يعبر الله تبارك وتعالى أن الأمر بالإسلام أو ينادي المسلمين واحيانا يعبر بالإيمان أو ينادي المؤمنين ال الذي عليه جماهير اهل العلم أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام وأنه لا فرق بينهما وأن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم لا فرق ولكن احيانا يعبر بكلمة الإسلام واحيانا يعبر بكلمة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 الإسلام. ويقول الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فالإنسان يكون مسلما فإذا قوي دينه صار مؤمنا فإذا قوي دينه صار محسنا فيقولون ال ال ال خلنا إيش؟ يعني الإنسانية دائرة كبيرة جدا الإسلام داخل دائرة داخل الإنسانية إنه ليس كل إنسان مسلم المسلمون اقل من الكافرين صحيح ولا لا فاذا الاسلام دائره اصغر لكن داخل داخل دائره الانسانيه هي دائره اقل ثم المسلمون بعضهم يكتفي بالاسلام بعضهم يزيد في الطاعه ويقرب من الله حتى يكون مؤمنا فالإيمان دائره اصغر من دائره الاسلام أو دائرة داخل دائره الإسلام فاذا قوي ايمانه وزاد صار محسنا فالاحسان دائره اصغر فاذا الاحسان اقل الناس المحسنون ثم المؤمنون ثم المسلمون ثم البشر فالقصد يقولون ان الله تبارك وتعالى يعني لما قالت العرب امن نقله لم تؤمنوا لكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم بعد انتم نعم ظاهركم اسلام لكن بعد ما ما تشربت قلوبكم الإيمان ما وصلتم الى الدائره الثانية وكذا قال الله تبارك وتعالى فانجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهذا عندما يتكلم عن قوم لوط او عن اهل لوط عليه السلام معروف ان لوط عليه السلام لم يؤمن به قومه فقط اولاده وقيل ان له ابنتين صلوات ربي السلام عليه فيقول تبارك فانجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت المسلمين هو لوط وابنتاه وزوجته ولكن الزوجة هذه كانت منافقة كانت تظهر متابعتها للوط وتبطن الكفر فالمنافقون يدخلون في المسلمين المنافقون يدخلون في مسمى الإسلام لكن لا يدخلون في مسمى الإيمان وذاك الله تبارك وتعالى لما ذكر امرأة لوط مع لوط وابنتيه قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هذا بيت المسلمين لأن فيه امرأة لوط فسمها بيت المسلمين لكن في النجاة ما نجّ امراته قال إلا عجوزا في الغابرين إلا مرأته كانت من الغابرين فاهلكت مع قومها فقال فانجينا من كان فيها من المؤمنين نجا لوط وابنتاه فقط نجا لوط وابنتاه فقط فسماهم مؤمنين ولما كانت مرأة لوط معهم سماهم مسلمين فقال المسلم يدخل المنافق يدخل في الإسلام لا يدخل في الإيمان لأنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر هذا المنافق وكذلك يعني من هذه الاطلاقات ان سعد بن بوقاص رضي الله عنه جاء يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان اعطيت فلانا وفلانا وفلانا يعني من الغنائم قال اعطيت فلانا وفلانا وفلان ولم تعطي فلان وإني اراه مؤمنا يعني هذا مؤمن ما اعطيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلما سكت سعده والله يرسلني أراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت والله يرسلني أراه مؤمن قال أو مسلما طيب فالنبي يريد أن يوصل له إلى كما يقول بعض أهل العلم أن لا تطلق ليما نعمال قلوب هذه أنت عليك الظهر الظهر أنه مسلم لا تقول مؤمن مؤمن قلب هذا طيب فسمه مسلما سمه, مسلم. سمه مسلم ومن هذا يعني وقع خلاف بين اهل العلم هل يجوز نطلق على الإنسان أنه مؤمن أو يجوز لسان يقعد نفسه انه مؤمن بعضهم قال لا يجوز ان يقعد نفسه انه مؤمن لأنه هي يزكي نفسه قل مسلم المؤمن اعمال قلوب هذه عند الله تبارك وتعالى قل مسلم لا تزكي احد لا تقول له مؤمن ولا مسلم طيب وبعضهم يرى الامر فيه سعه انه يقول مؤمن شو المشكله يعني وبعض القيده قال مؤمن ان شاء الله يا مسلم يقينا اشهد الايراش انه لكن مؤمن ان شاء الله مؤمن يعني يستثني يستثني عندما يقول هذا قول الشافعي الله او مذهب الشافعي رحمه الله الانسان يقول مؤمن ان شاء الله مؤمن ان شاء الله حتى إن البعض يعني صار ينقذ عليهم يقول شاك بايمانه ليش تقول مؤمن ان شاء الله ما تجعل نفسك مؤمن لغير مؤمن لكن هم يقول انا مؤمن ان شاء الله لأن اتحرج على الرصاص عزام علم ساقل أو مسلم دير بالك يعني لا يعني الكلمة هذه ثقيلة خلينا نقول لها وزنها يعني لها وزنها فعلى كل حال لاظهر الله العالم أنه كما قال المؤلف إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإسلام أعمال جوارح والإيمان أعمال قلوب وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام نعم المطلب الثالث وقمن ذلك أمور أول الإيمان في وجود سبحانه أحق الحق قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليل الكبير وقد دل على وجود الله بأمور أولاً فطمة السليمة فكل مخلوق قد فطر على الريمان من غير سبب أو تعليم قال تعالى فأقف نجحة للدين حنيفا وقالت اللَّهِ التي الناس علينا لا تغيير لشر الله ذلك قديم ومقيم ولكننا نسعى الناس لا يألمون. وقال سنط الله عنه ما من مخلوق الا يوجد على الصراط فاذا روض في او منجشان وار مخاوف واخشى فكل مخلوق قائم على فطرته الاصليه يجد في نفسه الايمان بوجود الله إلا أن على تلك الثقة ما يبشدها فقد روى عياض الجاشعين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في حديث القدسي إني فلقت عباده نفاء كلهم وإنهم أتتهم الشراغون أجفالت عن ديئهم وابحسن ثانيا العقل الصريح قال تعالى أنخلكم من غير شيء أم هم الخالقون فالعقل الشليم من الشبهات والشهوات العقل سليم في الشعوهات والشروهات يقع بان الموجودات لا بد ان تعمل خالق لانها لا يمكن ان توجد شفه ولا لن تنتوجد لها شهابه منها فالعدم لا يشكل وجودا فلا بد من خالق موجود وهو الله سبحانه وقد استدل واستدل بصراحه العقل خطيب العارض في الجاهليه نفس المساعد الايات اظهر المعرف يدل على البعث المشهور. قال تعالى عن حقيب نوح عليه السلام فدعا ربك فمن ذلك أن موسى عليه السلام أخبره تعالى أن يقضى بعصاه البهر فقوقه فانفرق 12 رقائق منها بسفير إذن الله ومن ذلك أن عيسى كان يفكر نوته ويقضر من المرور بإذن الله عز وجل ومن ذلك أن قويس قلبت منه صلى الله عليه وسلم آية فأشاوى عليه الصلاة والسلام إلى الله فانفرق فوقتين وآب الناس رابعا الشوع الصحيح وقال تعالى أفلا ولو كان من عند غير إله إذا وجدوا وقال تعالى يا ايها الناس قد جاءت من قرآنك ربكم وأنا سلّى إليكم وقال تعالى يا الناس من ربكم وشفاء لما في وهدى ورحمة للمؤمنين وما تضمنه القران العظيم من الأخبار الضيبية المتحققه والعقائد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 جعلت الناس كلهم يعني بلا استثناء انها تلجأ الى الله تبارك وتعالى عندما تضيق بها الامور مهما كان هذا الانسان سبحان الله يلجا الى الله فطرته تدعوه الى الله تبارك وتعالى وقال الله تبارك عن فرعون فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين هو يعرف حقيقه ان الله هو الله جل وعلا وهو الخالق والبارح والقوي والعزيز جل ولكن كان يعاند كما قال الله تبارك وتعالى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 وإما أن يمن عليهم بدون مقابل وإما أن يفاديهم بمقابل يعني. هذا يرجع الى تقدير الإمام في كل حالة من الحالات فالنبي صلى الله عليه وسلم في أسرة بدر راى أن يفاديهم فصارت قريش ترسل كل, واحد كل أسرة ترسل لأولادها أو آبائها نفدي فلان كم تريد أن كذا كذا وهكذا فجبير بن مطعم خرج من مكة إلى المدينة ليفادي بعض الأسرة من أقاربه فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفادي بأسرة يقول فسمعته يقرأ سورة الطور فلما قرأ يعني أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون يقول كاد قلبي أن يطير أثرت في هذه الآيات فقضية أن الإنسان صاحب العقل الصريح يقر. ان الله تبارك وتعالى هو الخالق والذين يقولون الصدفة هي التي خلقت واوجدت على يعني كلام لا يقوله عقل لا يمكن لان الصدفة طيب الصدفة هي الاله إذن اذا في اله نحن نسميه اله نسمونا الصدفة هذا امر اخر لكن اذا في خالق في خالق في موجد حصل الان يعني الطب الحديث والعلم الحديث يعني خاصه في جسم الانسان يقول يمكن نسبه الفلك وهذا كثير من الاشياء فيها كذب فيها تخمينات فيها كذب جسم الإنسان واقع بين أيديهم لما يشوفون العمليات يشوفون ما في جسم الانسان وتركيبه الانسان العجيبه وفي انفسكم فلا تبصرون طيب يرون العجب العجاب في هذا الجسم الانساني هذا الموجد له عظيم قدير عليم سبحانه وتعالى ويقول استدل على العقل الصريح يعني قس بن ساعدة لما قال البعرة تدل على البعير لما تشوف بعره وهو براز البعير تقول في بعير مرة هنا ما تطلع البعره من نفسها شيء ما هو فقع كما يقولون حتى الفقع يعني بذره قال البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير يعني لما تشوف اثر يقول في واحد مشى هنا واحد قط اسد بعير حصان حسب الاثر قالوا الاثر يدل على المسير يعني لا يمكن انسان يشوف اثر بعد يقول لا ما ما حد هنا طيب وهل الاثر هذا قال لا لا ما حد هنا، مكابر مكابر طيب لما يشوف بعره يقول هذا بعير مره شو بعير ما ما في بعر. ما بعره بعره الدولة. لا لا ما مر بعير ما, ما. والبعره منين هذه ما تنزل من السماء بعر معنا في بعير ولذلك قصه بدايات غزوه بدر ملكه بدر لما خرج ابو سفيان بالعير بالقافله لما وجد البعر ففته فوجد الطعام الفصم فنظر قال هذا يعني تمر يثرب يعني معناه في احد من المدينه حتى يعني مو البعر البعير الطعام يدل على تمر هذا منين من اي بلد يعني بحسب الخبره طبعا طيب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 شيء مشاهد نوح وقومك فاهلكهم الله ونصر نوحا كاك إنا لننصروا رسلنا شوف كم من الرسل ذكر الله قصصهم وما صنع باعدائهم هذا وهذا واحد يقول لا يمكن القرآن موسيح ليس القرآن كل الكتب السماويه تتكلم عن هذه الأشياء تتكلم عن ان جاء الرسل وهذا وذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقرأ شرط فصلت على العتب الربيعة طيب لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له عاد وثمود وكيف قال الرحم الرحم يا محمد يا يدرون أن هناك من أهلك من الأمم السابقة ونصر الله رسله سبحان وتعالى هذا حس مشهود أن الله ينصر رسله كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الكفار أرينا آية فدع الله توفر شق القبر نصفين شيء مشاهد إن في رب في خالق سبحانه وتعالى أما الآيات الكثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم خروج الماء من بين أصابعي تكلم الحجر له حن الجذع أشياء كثيرة جدا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي أُتي آية موسى آياته كثيرة جدا زين في تسع آيات إلى فرعون وما وعيسى عنده آيات وهكذا الأنبياء صلوات ربي وسلامهم عليهم أجمعين تدل على من الذي أرسل هذه الآيات لأن الآيات هي خوارق عادات خوارق عادات معناه أن في واحد يستطيع أن يكسر العادات يكسر يأتي بالخوارق من؟ الله جل وعلا وحده هو الذي يخرق العادة وإذاك لما كذب السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرع الناح الغالبون الله تبارك يخيل إليه من سحرهم انها تسعى لانها لا تسعى لا يستطيع أن يغير العادة لا يغير الأصل قالوا ألقي عصاك وانقلبت حية حقيقية فإذا هي تلقف ما يأفكون أكلت عصيهم وحبالهم فإذن خرق العادة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى إما يخرقها لنبي وإما قد يخرقها الله تبارك وتعالى لبعض المجرمين سبحانه وتعالى استدراجا وابتلاءا كما يخرق العادة للدجال عندما ياتي الدجال يخرق له العادة ولكن هذا يكون باب الابتلاء لكن من الذي يخرقها الله جلّا جل وكذلك يقول الإمام الشافعي إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر النبي حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة بحيث أن نعرف هل هذا استدراج من الله او هذه كرامة وهذا الفرق الاستدراج والكرم من الكرام من الله والاستدراج من الله لكنه ايش ال الكرامه الكرامة لعبد تقي والاستدراج لعبد شقي فهذا هو الفرق في هذه المسألة إذا الحس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 طهيرة. يعني هذا دليل الشرع يدل على أن الله موجود سبحانه وتعالى وأنه يتحدى البشر البشرة والجنة أن, أن يأتي مثل هذا القرآن فالذي يقول الآن أن الشرع ليس من الله والقرآن ليس من الله نقول ما زال التحدي مطروح طيب مطروحا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه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 شياطين الانس وليجمعوا معهم شياطين الجن وليأتوا بقران مثله اليوم ماذا تحدي واقع الى الان فليجتمعوا على كثرة عدائهم للإسلام وكذا عاجزوا انتم مثل القرآن الذي يقول اتى به محمد من عندي نفسه هذه دعوة هذه مكابرة هذه مكابرة نعم لا تقبلوا منهم نعم ثانيا الإيمان الهوذوبية والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى الثاني قلنا الأول إيمان بوجوده الثاني إيمان بربوبيته أنه هو الرب المربي لعباده الخالق المتصرف المالك جل في علاه وأن الله رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى وأنه لا رب سواه لا رب سواه سبحانه وتعالى وهو رب العالمين والعالمون هم كل من سوى الله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 إذا كنت تعتقد أن الله كذلك خالق بارئ مصور محي مميت نافع ضار قوي عزيز عليم حكيم بس كل شيء له سبحانه وتعالى من صفات الكمال إذن من الذي يعبد خلقنا أو جدنا أحيانا أماتنا رزقنا أنعم علينا نعمه ظاهرة وباطنه وما بكم من نعمة فمن الله إذا كان الأمر كذاك إذن فلا يعبد إلا الله هذا مستلزم لذلك ألا يعبد الا هو سبحانه وتعالى نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد كان في اسئله ما فهمت؟ ايه لا العقل صار فكر المشهود شيء مشاهد العقل الصريح فكر لما قال سماء ذات أبراج أرض ذات فجاج تفكير لكن المشهود قاعد تشوف أن الله ينصر عباده المرسلين يعذبها يهلك هذا يعني شيء مشاهد بالعين يعني هنا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 زين وصلاه هناك هو حج مع حمله ثانيه لم يكن معها خلال رحلاتها الحج ما فيها شيء حج صحيح لانه يعني لا يلزم يكون معها في كل حركه من حركاتها وانما أن خلال السفر خلال السفر يكون معها أما بالنسبة للسؤال الثاني الذهاب للخفجي من الخيران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 كم من المسافة ربع ساعة ولا أكثر ها ربع ساعة نص ساعة اي نعم سافر قصيرة جدا من الخبر أو العزيزية إلى البحرين الجسر فقط يعني الجسر يدور خمسة وعشرين كيلو نعم مع الجوازات مع كذا يعني نص ساعة هو واصل البحرين والضان طلنا يعد سفرا عرفا فلا لا يسافر لا تسافر المرأة إلا مع محرم ان رايت سهل في هذا الامر والله اعلم سم المسافه المسافه المسافات ما مالها شغل المهم إنه السفر عرفا وليس المسافه السفر عرفا اذا ذاك الصحيح ان اللي يروحون العبدي اللي يروحون الوفره السالمي خيران هذه كلها ليست سفرا ليست سفرن. تنقل داخلي ها وين كازو وين كازو طالما في امان ما عليها خوف ان شاء الله ما فيه شيء ان شاء الله طيب والله اعلم سبحانه وتعالى جزاك الله خير